بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد